ولم نكن اطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أَتَانَا اليقين فما تنفعهم شَفَاعَةُ الشافعين فما لهم عن التَّذْكِرَةِ معرضين كأنهم حمر مستنفره فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشره كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره